والله ذو الفضل العظيم 113. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 114. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس إن